بوك تو <تصفيق> تسعة واربعون تسعة الرياضة الرياضة سبار يبو يارمسون هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ Evet, hareket etmeliyim. نعم، ينبغي أن أتحرك. نعم، يجب أن أتحرك. Bir spor kulübüne أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. Futbol <تصفيق> نلعب كرة القدم. Nel'ab kuret al -qadam. Bazen yüzüyoruz. Ahyanan nesbah. Ahyanan nesbah. Veya bisiklete biniyoruz. Au nerkaba darrajat. Au nerkab al darrajat. Şehrimizde bir futbol stadyumu var. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. ساونالي بير يزمه يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. وبر ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. تلفزيوناً ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ شو عنده بيرفوت بالماشي وار. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. ألماني المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. من من سيفوز؟ من سيفوز؟ لا أدري. لا أدري. şu anda berabere. حاليا تعادل. حاليا تعادل. حكم الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. şimdi بنالتي وار. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. goal. 1-0. هدف. واحد لصفر. هدف. واحد لصفر.